سمع الله لمن حمده سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحانك يا أقوى الأقوياء ويا أغنى الأغنياء ويا أحكم الحكماء ويا أعزة الأعزاء ويا أكبر الكبار ويا الطفل الطفاف سبحانك يا عليم يا سميع يا حكيم يا بديع من كان في حرزك وكنفك لا يضيع تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع وتعلم سر الجميع وتخلق الصيف والربيع وتنبت الكلاء المريع وتشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع سبحانك يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى ويعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوى يا من يكشف الضر والبلوى ويغفر الذنب العظيم يا من خوفت ناره مضجع القائمين وشوقت جناته صبر الصائمين وأعيت حسناته وجوه المحسنين وأغنت حسناته أيدي المنفقين وشد حبه أفئدة العارفين وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين وملأ رجاؤه نفوس المخبتين يا من ليس معه رب يدعى ولا فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا منزل الكتاب يا مسبب الأسباب سبحانك يا مجر السحاب سبحانك يا رب الأرباب ويا هازم الأحزاب ويا فاصل الخطاب ويا سريع الحساب سبحانك يا شديد سبحانك يا من إذا دعي أجاب وإذا حكم أصاب سبحانك يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا من يتوكل عليه من أناب وإليه المرجع والمآب يا محب التائبين يا قابل من تاب يا قابل من تاب يا راحما لكل أواب يا كريم يا وهاب يا تواب يا عظيم الجناب يا واحد يا ماجد يا واحد يا أحد سبحانك يا فرد يا صمات سبحانك يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولا يحتاج إلى رزق ولا مدد يا من لا يرضى لعباده الكفر والحسد يا من رفع السماوات بلا عمد يا من نصب الجبال كالوتد سبحانك سبحانك سبحانك يا من أحصى كل شيء بالعدد وعليك التكلان والمعتمد سبحانك يا علي يا كبير يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا من له الحكم والتقدير والبلك والتدبير سبحان من ليس لصفاته شبيه ولا نظير وليس لحكمه شريك ولا ظهير يا من ليس لملكه عديل ولا وزير وليس لسلطانه ولي ولا نصير يا قوي يا قادر يا مجيب يا جابر يا غني يا شاكر يا قوي يا قادر يا مجيب يا جابر يا غني يا شاكر يا عليم بالسرائر كبير بالخاطر قصير بالضمائر يا قوي يا متي يا حكيم يا مبين يا محب الملحين ويا قابل التائبين سبحانك سبحانك ما قدرناك حتى قدرك سبحانك يا حرز اللاجئين يا ظهير المظلومين يا جابر المنكسرين يا واصل المنقطعين سبحانك يا مجزي الصائمين ويا مثيب القائمين يا أنيس الموحدين يا أنيس الموحدين ويا مؤنس المستوحشين سبحانك يا طاهر المعتدين يا طاهر المعتدين ويا ناصر العادلين ويا معطي السائلين ويا مجيب المضطرين يا مجيب المضطرين يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما سبحانك ما قدرناك حق قدرك سبحانك ما قدرناك حق قدرك يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما ولا يزداد على كثرة الطلب إلا تفضلا وإحسانا ولا يزداد على كثرة الاستغفار إلا رحمة وغفرانا سبحانك أنت القائل سبحانك أنت القائل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات لا اله سبحانك من لطيف ما لطفك وعليم ما علمك سبحانك من قادر ما قدرك وكريم ما اكرمك لا نحصي ثناءك ان انت أشغلنا الثناء عليك عن طلب مسألتنا إلى هنا إلى هنا يا من ترانا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا غني نحن الفقراء يا كبير نحن وفاء يا كريم نحنه وخاء <تصفيق> اللهم يا الله نسألك لهذا الجمع المبارك اللهم إنك تعلم أحوالهم وما بهم وتعلم شكواهم اللهم إنك تعلم أن لكل واحد منهم مسألة يدعوك بها ودعاء يطلبك أن تستجيب له وحاجة يرجو منك أن تقضيها يا, يا الله يا الله يا الله اللهم أقضي حوائجك الله اللهم لا تحرم أحدا من حاجته ك الله اللهم لا تحرمنا حاجة اللهم لا تحرمنا فضلك لا تحرمنا فضلك برحبك يا رحم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبنا محمد ما تعاقب الليل والنهار اللهم صل على حبيبنا محمد ما جرت الأنهار اللهم صل على حبيبنا محمد ما غردت الأطيار اللهم صل على محمد ما هطلت الأمطار اللهم صل على نبينا محمد ما قعد قاعد أوسار وعلى صحابته الكرام وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما كثيرا.